السلام عليكم كيفكم بنات؟ انا اختكم شهد فهد الغامدي عمري 23 سنة عندي نصيحة لكم اتمنى تسمعوني الاخر مراح اطول عليكم اخواتي حبيباتي صديقاتي اللي حاب اقول لكم ان كل واحدة فينا فيها بدرة شر وبدرة خير بس للاسف بدرة الشر اكبر من بدرة خير لانه احنا بنغذيها ونسقيها بالمعاصي وهالشي بصير منا لا اردية صح نصلي صح نصوم صح نسمع كلام امنا وابونا بس نقصري ايو نقصري نب نسح الصباح نصلي أي كلام بسرعة بسرعة ممكن ما نكمل ثاني وحنا بنصلي الفجر وساعة ونص بس عشان نضبط أشكالنا اوكي ما موضوعنا اللي نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الواقع شيء واللي بنسويه شيء ثاني الجامعة صارت مكان لتجميع المعاصي مع الأسف نجلس مع بعض وحش وتريقة على وصولها نضحك من قلب على كلامنا ومرة يعني ما عندنا أي مشكة تجميع دنوف في جلسة وا تمر علينا صلاة الظهر واحنا بالجامعة ولا نفكر حتى نسال إذا أذن ولا لا الصلاة آخر اهتماماتنا ولو واحدة من البنات قالت بنات تعالوا نصلي بنات عندكم بصلي عادي ما يتحرك فينا شيء جالسين بكل ثقة مو مشكلة بنصلي في البيت اللاحقين ضامن نفسك الغالية انك بتوصلي البيت يزينك والله نرجع البيت نصلي الظهر مع العصر ضاربين بكل الاحكام الشرعية عرض للحائد يعني ما تعرفين ان اللي يتعمد ترك الصلاة او تأخير الصلاة ان هذا كفر بال وهذا الكلام مهم من عندي بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نصل البيت و ندعسها نوم نسحط في ومودنا مره موه اوكي على طود نمسك الجوال نغير صورة العظ نغير توبيك ندخل على الخاص نردل على الحبايب ندخل القروبات باك بعد احلى نومة طيب الصلاة الله يزاك خير اشترك عليها بعد ساعات تذكر انها ما صلت تقوم تصلي المغرب مع العشاء مع بعض تقبل ما تقبل ما هو مشكلتي انا اللي أعرفه أني مسلم ولازم أصلي وهذا أنا صليت مو الصلاة صارت في زماننا عادم وعباد مع الأسف يعني وهذا إذا بنصلي أصلا الله المستعان راح اليوم كله معاصي في معاصي نصف الجامعة والنصف الثاني في النوم ترك الصلاة تعالي هنا نجلس مع نفسنا شوي نميمة غيبة تأخير صلاة حجاب اي كلام هذا اللي يصير من يوم تصحيل لما تنامي واذا تكرمت وجلستي مع نفسك شوية شو فيش تفكرين بي يا حياتي يا فلانا حسيتني جرحتها حسيتني جرحتها بكلامي ذاك اليوم والله ما تستاهل هي تغيرت بس برضو انا زوتها معها بالكلام وتتكلمين مع نفسك وانتي ندمان ومقهورة عليها وتقول يلا مو مشكلة بكرة بتأسف لها غير انك بخيلة مع الله بخيلة مع نفسك ما فكرت في يوم قديش انت مقسرة مع الله مقصرة في لبسك مقصرة في حجابك مقصرة في صلاتك في كل شيء مقصرة فيه ولا بتقرين قران وبتسمعين اغاني يا كل هذه ذنوب يا رب بعفوك ورحمتك طيب ليه متى ما سالتي نفسك حاسبي نفسك قبل ان تحاسبي ارجعي الى الله اليوم انت تسمعين كلامي وبصحتك وعافيتك بس بكره الله اعلم كيف حالك هذه نصيحه من قلبي لقلبك لان احبك أبي لك الخير تكفين الله يخليك توبي ل الله قبل فوات الاوان قبل يخطفك الموت من بين أهلك وصديقاتك كل اللي يحبونك وانتي ما قدمتي أي شيء تنقذين في نفسك من عذاب القبر وعذاب النار توبي ورجعي الله هذا اللي حبيت أوصله وأشكر كل اللي عطتني شوية من وقته وسمعتني طلب أخير انشري هذا المقطع لو تكرمتي الغالي أبي يوصل لأكبر عدد ممكن ولا تنسين أنك بنشرك هذا المقطع بتساهمين في نشر الخير والدال على الخير كفاعل لعل الله ينفع بي وبك وإن شاء الله يكون حجة لي وليك تشهد لنا يوم القيامة لا تنسوني من دعاكم أحبكم في الله nan sa saata